نار الكاتب الليل ورصاص البعض الصائب بارودو خير <تبت> نار الكاتب قوسود الليل ورصاص البعض الصائب بارودو خير نحميكي بلسنا نفديكي نفتح شلال للدم لعيونك سيل نفتح لعيونك Barwa ahna nafdik niftah shalal el dam la ayounik يا ابو شرخ استشهد هبوا يا سلام فديكه في شتوا قد هندس بحسان يا ابو شرخ استشهد يا بلدتنا القديمه نشهد انك عظيمة يا بلدتنا القديمه نشهد انك عظيمه ويلك يا منا يا ويلك ويلك يا منا يا ويلك idha jalal iddam la ayounik say idha jalal شهداء الأقصى يا فلسطين، حنا رجالك يا أقصى أبداً ملين. شهداء الأقصى يا فلسطين، حنا رجالك يا أقصى أبداً ملين. طال الاستيباكات ورجال العبوة. طال الاستيباكات ورجال أبداً ما بنرضى فينا قليل الحل. ما بنرضى فينا قليل الحل. البعض صاير بارود وخير. يا لا مي بلغ عمار السمحان فك قيودك كسر حيطان السجان لا مي بلغ عمار السمحان فك قيودك كسر حيطان السجان فتحة ابو شرخ يا ناس فاسل البصرين ضور شرخ شمس الحريه تطلع ويزول الليل شمس الحريه بتطلع ويزول Dam le ayuni nexe imta shalla dam